الهدى ويستغفر ويستغفر ربهم الا انت تاتيهم سنه الاولين او ياتيهم العذاب قبلا وما انزل المرسلين الا مبشرين ومنذرين الذين كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الحق آيَاتِي وَمَا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 وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه لو يؤخرهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مؤ الى وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفرتاه لا ابرحه حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حوبا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا خُطَّتَهُمَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا